الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزالهم إيمانا فزالهم إيمانا وقالوا خسفنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم ورضاهم أجمعين أما بعض أيها المسلمون عباب الله فبمشيعة الله تعالى لقاهنا اليوم هو اللقاء السابع على قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأملياء الصلاة والسلام في نبيعة الله تعالى لقاء اليوم هو عط قصة على قصة ولقاء الأسبوع الماضي هو عط جزء من القصة على ما مضى من القصة ففي اللقاء الماضي عفو ززء من الضفة على ما مضى منها عندما جاء اخوة سيدنا يوسف الى ابيهم واعبروه ان الضئم قد اكله وانتهى بنا اللقاء الى قوله تبارك وتعالى قال بل هولت لكم انفسكم امرا تصبر جميل والله المستعان على ما قصد القرآن يعقد قصة في لقاء اليوم على قصة قصة قصة تعالوا بنا لنرجع الى القصة الذي قلت فيه سيدنا يوسف الى اللئر وهو في اللئر وحيد ليس معه الا الله فماذا حدث وماذا جرى اصمعوا القرآن وجاءت زيارة فارسلوا واردهم بأجلى دنوه. قال يا بشرى هذا ابنان. وافروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن ضخف دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وقالت الذه اشتراب من رغبه اكرمي نسواه. عذا ان ينفعنا او نتحذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ عشده آتيناه خصنا وعلما وكذلك نجد المصرين نسأل الله التوفيق وما توفيقي الا بالله عليه توكنت وإليه أليم سيدنا يوسف وحده في الزب والزب هو بئر الناس وجاءت سيارة اي جماعة من الناس تسير للسفر فحفظوا السفر الذي فيه سيدنا يوسف ولم يعلموا ماذا في الصخر عذبوا بالبكاء نهر يعطيهم الماء بفضل الله وجاءت زيارة جماعة من الناس تسير للسفر فأرسل واردهم أرض ان تتمثلوا الموقف لأن القرآن عندما يصف موقفا يصفه بكل صدق وواقع لأنه كلام الله فأرسلوا باردهما هو الوارد الوارد من القوم هو الرجل الذي يذهب إلى البئر ليضعب البئر بالوهو طيح جدله مملوءا بالماء ليسقي القوم فقومه تعالى فأرسلوا باردهم اي فأرسلوا من يفتيهم ويعطلوا لهم من الذئر بالناس فأرسلوا باردهم ليصيبهم نادى صنع واجبهم فأتنا دلوة والدلو الذي يوضع في الذئر ليملأ بالناس القرآن الشريف يفاجئنا مفاجعة فماذا يقول يقول عن الواد فابتلغه قال يا بشر هذا هنا قال يا بشر هذا هنا كلام وتقدير مذموم اي فيكون المعنى فابتل واد الى قائم سهم فلما احسست بثقة السقم كأنه مليء بالماء فاخرج الماء تلو ثقلا نرجو ان بالله سيدنا يوسف بالدلو فخرج معاقا نجاه الله تبارك وتعالى ففوتت الارواح في الظلمه السهيه فوجدن من القمر ليلة الثماني وجه ان الله اليه رحيما في طاقه كانت في غايه قد تاخذه سنه بلا نوم انه للقريب للقريب للقريب للقريب جسدوا جسده الفليل والراحيم خلقها De nada. خلصك لجعل البدن يطعر مجيكم يا اهل البلاء حالة ثلاثة اتفروا رب العالمين في الحال الثالثة اكتشحات سيدنا الحسين رضي الله عنهم ارضاه عندما يحرموا في بلد النساء فبكي معه ارضعون صديقنا فقالوا له يا حسين قال له لهم سيئون الشيء انظروا الى الموقف، ولا أنا لأعلم عن السفه وإنه أحد السهل فلا يفهم ويحسن. قال له لهم سيئون الشيء وأنصُر أنفسكم على المقصوب والمكون وحيدا. فقالوا له والله لن تروك حتى نبى الله. يعني ادرني معي فلحك ادرني من مامه لم يكن ادرني ولم يكن ادرني ذاته لماذا لان عزيز نظر الى الساق التي امامه و الى الشخصية التي امامه وقال هذه الساق وهذه الثقصية لا استطيع الى بما اوتيته من قلق أن أكرم هذه الدات لأن هذه الدات أعظم من أنه أكرمي محوان أكريمي معي حكا لم يكن أكرميه ولا أكرم الدات لأنه تطرط في قصيد منذ وعطاء ومنزلة فا أصبغ إسرام هذه الدات كان لأنه لهذه الدات من غير المشي هذه الأقل أصبغ إسرامه فلما أصبغ إسرام إقامتها أكريمي محوان ان ان يشاء الله خطط خطك اذا نسيت والله الله استدك خططوه يا الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله هو ولي الفاتحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتفين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اما بعض ايها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثامن مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الامبياء الصلاة والسلام وبمشيئة الله تعالى يبدأ لقاء اليوم من قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أكده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المصلمين وراودتك التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوايا إنه لا يخجح الظالمون ولقد همّده وهمّدها لولا أرعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المطلقين نسأل الله أن يوفقنا وما توفيقي إلا بالله عليه توثلت وإليه أليم شفير من العقول والقلوب تتعلق في قصة سيدنا يوسف بأمر واحد فقط وهذا يفتق هذا الحق هو آية ولقد هم وهم بها دون ان برهان ربه وكفرت فيها الاقاويل وخاضت فيها من صار ونسأل الله ان يعلمنا من لدنه ويفتح لنا بابا من ابواب رحمته وينهمنا التوفيق لفهم كتابه انه سميع المجين قضيت ولقد همتك وحمّ بها لولا ارّأى برهان ربّه قضية من القضايا الصعبة ولكنها تحدث على من يصرح الله له فنسأل طهن وفر عمرنا فاذا اردت ان تستفيد وتفهم قضية من قضايا القرآن فلابد ان تذكر على الخضية الهامة وكل قضايا القرآن هامة لا بد ان تذكر عمل الخضية بقانون الرب تذكر على الخضية بقانون الرب لكثم الآية وما هو الرب؟ الرب في القرآن هو ان ترفق الآية التي تريد سعنها بالآيات التي سبقتها ثم ترفق الآية نفسها بالآيات التي بعدها فإذا ربطت القضية بما سبقت وربطت القضية بما بعدها تقرأ الآيات السابقة على القضية ثم تقرأ القصيدة ثم تقرأ الآية التي بعدها او الآيات يفتح الله عليك ويعلمك ما لم تكن تعلم اذا كنتم قضيت ولا قد عملت بها لمن الراع برها ربنا لا بد من شيئة الله تعالى ان نصل عليها بصدق الرضى. فتعالوا بنا لنرقص القضية بما قدمه ثم نرقص القضية بما بعدها يصحب الاشياء ولا نسمع كلام من قال ولا نقطع كلام من قال تحريفا وكلاما لا يليق بجناح الصدق الايه ثابته على وبلغ محمد كه وحم بها لولا الرا برهان ربه من اول مصورة افعال لكننا في لقاء اليوم نبدأ من قوله سبارك وتعالى انظروا الى الرب ملقنا ملقى شده آتيناه خسنا مع علم وكذلك نجم المحيين وراو نجم الذي هو في بيتها عن نفسه الى تحضر الآية والنصف تجد ان حدثنا ولما ظلغ اشده الكلام هنا عن منذن الذي ظلغ اشده سيدنا يوسف وما هو الاشد؟ الاشد هو سلم القلوب سلم الرجولة والسخولة والكمال من ثلاثة ثلاثين إلى اربحين كل آراء مجالينا مفتولة وحمد علم الله. فهم عصنا انما طلبه السلطه يعني طلبه ان الاسود والقلوب والتسبيح وذاك وجود وتجديد نوسف لنا القلوب واعدت لذا الى يوم القيامه فلنعتقد في انتمي ولا حقوقنا لننخذ في Get her! You got that, نقض رحية عن السلام العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قاد لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حصبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعض أيها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاءنا اليوم هو اللقاء التاسع مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأملياء الصلاة والسلام ولقاء اليوم بمشيئة الله تعالى هو تسملة للآية الكريمة التي توقفنا عندها وفي رحابها وأنوارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراوى الذي هو في بيتها عن نفسه وغلق في الأبوال وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحزن مثواي إنه لا يفلق الظالمون ولقد همّت ده وهمّ بها لولا أرآ برهان كذلك بأفرق عنه السوء والفحشار إنه من عبادنا المطلقين. علمنا في اللقاء السابق أننا نرفط الآيات بعضها ببعض ليصطبح المعنى فلو فهمنا فقط وعرفنا السر في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه لحل كل شيء امامنا بقبل الله لان العرض بالنسبة للنبي هو نفسه وذابه وكيامه وعلمنا ان نفسه نفس محكومة عن علم من الله وبالله ولله رب العالمين. كذلك نحن في اللغة في الاية في قوله للتبارك وتعالى عن هنا لها معنى كثير ورا الذي هو في في نفسها عن نفسه عن يقول عن معناها علماء اللغة ان لفظ عن يفيد المجاوزة ابتعد عن المكان هذا يعني جاوز فعنك تفيد المجاوزة والبعد ارجو للتباه عنك اللغة تفيد المجاوزة والبعد اتعبوا عن كلان وعن جاوزته وابتعبوا عنه فهي تريد بما تطلب وهو الزنا والعياذ بالله تجاوزت هي عن نفسها وتجاوزت قدود كرامتها وبيتها وهي تريده بالفعل ان يتجاوز فهي تعدى قدود نفره ويتجاوز ويتنادل عن نفره ولكن نفر يوسف نفر محكومة فلابد ان يدى فلابد ان يحفظها ولا يمكن ان يتجاوز عنها ولا يمتعد عنها لان هذه النفر رتبها وقطعها وقطاها وأقضها هو قيم السماوات وطارق الله رب العالمين فكأن عن هنا فيها فيها معنى التقيد عن حدود المتواضع فهي تريده أن يتجاوز نفسه ويتعنى حدود نفسه ويتعدى حدود روحه ولكن نفت يوسف محكومة عنها لان الذي رمس ابه النسى وعظمها هو من مشره بالنقوة وجعله نبيا ورسولا وهو الله رب العالمين. بالتشريف التضعيق ولا يقول علماء اللغة التضعيق في قوله تعالى وغلقت بالتشريف نكيد انها غلقت اطلاب اغلاقا محكمة Uh, can you take bahasa ngajam he must انك رسول الله. فاشار لها فرجعت مكانها فنظر اعراض وقد اشهد انك رسول الله حقا مخطقا ويحقق. فكل لبين انه حج في وقت العظمات فمن حج هي الكرحان الذي رآه سيدنا. الله عليك من ذلك الكرحان لم يقم سيدنا يوسف ولم تتحرك فيه شعرا ثم قال ربنا في اتام الآية كذلك اشاره في كذلك سعود ولا كذلك اي الفرحان فلم تكن عنده لا قص ولا فكرة ولا شخص ولا عزيمة ولا فعل ولا عادة لماذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من حباظنا المخلصين كان في ودي ان اكمل اللقاء لكن الى لقاء الاسفوع القادم غير القادم ان شاء الله وقد يبقى لنا لقاء الان شاء الله في سورة سيدنا يوسف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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتشدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فذا لهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاه أجمعين أما بعض أيها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء العاشر مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأمد الصلاة والسلام ولقاؤنا اليوم مخصص للرب على بعض النخوة الذين قالوا إن سيدنا يوسف بشر فكيف وهو بشر لم يتحرك والعياذ بالله مما قال، وأتتوا له البشرية التي ستتساوى ببشريتنا نحن واحترت في أمر هؤلاء وقلت لهم كان يأتيكم ان تفتنعوا بقول الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكلمة حكما تكيب لأن نفسه نفس محرومة لله ومحرومة من الله ولله رب العالمين وعلمنا أن قوله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتِهِ به وَهَمَّ بِهَا لولا أَرَّهَا برهان ربه يعني لولا أرى برهان ربه لهم بها وعلمنا أن البرهان هو العثمة والنبوة والحجة والعلم والإحسان والحكم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف. لا قد ان نعطي الامر حقه في لقاء اليوم ونسأل الله التوفيق وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه مدين اخوتي عباب الله شرق ان تتنبهوا الى قضيتين هامتين فتعمل قاند قضية العقلية. كل فعل يتعلق بنبي من امدياء الله لا بد ان تدخلوه في نفاق بشر يوحى اليه هذه واحدة وكل فعل يتعلق بالله عز وجل لابد ان تدخلوه في نفاق ليس كمثله شيء وهو السميع القصير فعندما نسمع قضية الاستواء بالنسبة لله الرحمن على العرش السواء ادخلوها في نطاق ليس كمثله شيء استوى يعني استوى استواء يليق بذانه وجلاله استواء معلوم والكيث مجهود والايمان به واجب والسؤال عنه بالحق كل فعل يتعلق بنبي من الانبيان ادخله في نطاق بشر يوحى اليه ولا تقول بشر وتسمى لما بشر يوحى اليه ومعنى يوحى اليك اي انه معظوم من الله رب العالم. وعلى كل تعالى لنناطق الفضية النقاطا اخير ونسأل الله ان يكون نقاطا مقنعا محكمة ان شاء الله.